بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم القدر وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ثَنَّزَلُ الْمَاءُ كَانَتْ رُوحٌ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ تَلَامُنْ يَا حَسَّ تَامَ